بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر أهو مجنون كيف يتجرأ على الله يقول والله ما أنزل يديه إلا والجبار يأتب الصحابة ينشئ الصحابة الثقاب تجمع تسعب السماء وأنزل يديه والمطر ينزل المطر ويسبح الرعت بحمده والملائكة من خيفته والله من أنا من أنا حتى تتجيب لي إذا تجنى الليل ساقت نفوسهم إلى لقاء الله يحكي سجودهم اللهم سلط عليه كلبا من كلابه وتحفز فوسب وعجب من جسمه كيف يحفظ يقول وأنا أنظر إليه وهو يشمي رأس عتيبة وشم بطرة ثم وشم قدمين ثم رجع إلى رأس عتيبة في بطرة الحور العين. أدخلوني لغرفة لا كالغرفة فإذا بها امرأة ليست كالنساء والله لا هي أهي أجمن أم لباسرة أم خليها أم سريضة بصراحة كم صريحا فما أجمل الصراحة هل في يوم جلست تفكر تقول كيف أصل إلى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعلني من تذكرهم في سمائك إنك <تصفيق> إني أحب فلان يا أهل السماء الذي أنتم سجدا لأجله والذي حملتم عرشه والذي طفتم في البيت المعمور من أجله خالقكم الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى يدخلون على هذا الملك يخيل في قصره والجلادون أول ما دخل الباب إذا بالجلادون والصيار والسيار وهو يسعى يريد أن يخلوفهم ويدف الرأي في قلوبهم ما خطبكم هم خبأتم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا ثم ضاق الصبر وسعاد الخمر فالسراع وراح يعبث في النساء ملَّ للدنيا قرر وانتحر فحد للإنتاج الإعلاني والتوزيع تقدم إني أحب فلان للداعية عبد المحسن الأحمر الحمد لله لا نفسي تناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه إذا أحب أكرم وإذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم فإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم فإذا غضب فإذا غضب ما أشد أخذه حين ينتقم وإذا أحب عبدا ضعيفا صغيرا بين العبيد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فسبحانهما أعظم وسبحانهما أكرم وأصلي وأسلم على خير هاذ وخير معلم نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم وتسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي سؤال نبدأ به هذه المحاضرة من هو الله؟ الذي نعبده من هو؟ الآمر من هو؟ الله نور السماوات والأرض الله خالق كل شيء الطيور في السماوات الحشرات تحت الأرض والأسماك في البحار وأنا وأنت فوق الأرض من خلقنا إلا هو؟ ما تركنا ولا تركهم سدى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله بديع الزماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون سبحانهما أعظمه هل أحبه وهل تحبه أنت؟ هل تحبه؟ طبعا الإجابة واضحة وتلقائية من صغير وكبير وذكر وأنت نحب الله لما كثر المدعون لمحبة الله عز وجل ما من مرأة إلا وتقول إني أحبه ولا من رجل إلا يقول إني أحبه ولا من صغير إلا يرفع يده إلى السماء ويقول أحب الله رأى الله عز وجل هؤلاء الفثرة وهم يدعون فأراد سبحانه أن يفصل بين الأبيض والأسود بين الحق والباطل بين الخبيث والطيب فأنزل آية تسمى آية الانتحام قال الله عز وجل فيها قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمْ اللَّهِ لما نزلت هذه الآية تأخر الكثير وبقي القليل بقي القليل تقدموه بعزة وشرف وَإِنْ تُقَى أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَ أَنْ سَبِيلِ يعني لا يحبهم فالكثير خرجوا من دائرة الحب صحيح أنهم يحبون لكنهم لا يحبون ومن السهل أن تحب لكن ليس من السهل أن تحب فأناس قليل ارتقوا من منزلة المحبين لله إلى منزلة المحبين من الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور كم رصيدك عند الله لا يقدر الجبار من لا يقدره كم رصيدك عند الله عز وجل من قراءة القرآن تدبرا وتفهما كم رصيدك عند الله من النوافل بعد الفرائض كم رصيدك أن لا تنظر إلى غيرك والله ما في ما عندي وما عندك ما يشغلني ويشغلك عن غيرنا كم رصيدك في إيثار محابه سبحانه على محابك لأن الكثير يظن أن العبادة وأن الشرك هي بمجرد الطراح والسجود لصنمه أو التملق عند قبر لا والذي نفسي بيده أجمع العلماء وقال وليست العبادة محصورة بالتوسل إلى صنم أو التقرب إلى صالح من الصالحين ولكن العبادة أصلها في المحبة اسمع قول خالقنا وبارينا سبحانه حين يقول ويثبت هذه القضية ومن الناس الذين خلقهم هو سبحانه وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْدَادَا ما قال يعبدونه يحبونهم كحب الله هؤلاء مغلونين وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مثال على هذه المحبة وهذا الشرك إذار هوى النفس وعبادة الهوى وتفضيله عن عبادة الله عز وجل وطاعته انظر ماذا قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه يراه الله عز وجل يقول هذا ما يعبد هذا يعبد هواه يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هواه تقول له انظر فينظر فيقول الله هذا ما يعبد هذا يعبد هواه أرأيت من اتخذ إلهم هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أم تحسب يا محمد وهو الذي يعلم السر ويعلم خائمة الأعلم وما تخفي صدورهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبده من الذي يحصله نادى العظيم نادى الملك نادى الواحد الأهار في السماء يا جبريل إني أحب فلان وهذا صغير لا يعلم ضعيف بين الخلق قد لا يؤبى فيه لكنه عند الله عظيم فينادي جبريل إعلان في السماوات السبع يا أهل السماء يا أهل السماء فإذا بسبعون ألف ملك يطوفون في البيت المحمور وإذا بالسجد الركع ما فيها موضع شذر إلا وأحد هؤلاء الملائكة يسمع النداء وهو ساجد والآخر وهو راكع والصافات صفا صافون يسمعون النداء وحملت العرش كما جاء عند ابي داوود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام واستشعر معي هذا الحديث وعليه الصلاة والسلام حبيبنا بأبيه وأمي وهو يصف رأى النار ورأى الجنة ورأى الملائكة ورأى إبراهيم ورأى موسى قال أذن لي أي أذن لربي عز وجل أن أصف أحد حملة عرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه نسيرة سبعمائة عاما أنا وأنت أربع أصابع لكن هذا الملك لو أذن الله عز وجل له من عجمه لو أذن له أن يلتهم السماوات والأرض التي حملتنا في لخمة واحدة لفعل هذا الملك المقرب ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مصيرة سبعمائة عام قدمه في أسفل الأرض وعلى قرنه العرش فيلتفتون وهم ثمانية من حملة العرش يسمعون هذا النداء وهذا العبد لا يعرف ضعيف قد يكون خارج في مشوار له فينادي جبريع على مساميعهم كلهم إن الله الذي أنتم سجدا لأجله والذي حملتم عرشه والذي طفتم في المعمور من أجله خالقكم الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلانه اللهم اجعلنا يحب فلان فأحبوه فيحبه الملائكة وكل من في السماء فيستغفرون له ويدعون له في كل يوم فيوضع لهم قبول في الأرض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي ودا في الأرض وقبولا في الأرض سيجعل لهم الرحمن ودا أسألك بالله وخذ مني دقيقة الآن أنا وأنت نفكر فيها ونسترجع الذاكرة هل تذكر في عمرك كله أنك لما سمعت هذا الحديث وعلمت أنه كلام الله عز وجل بلغه من لا ينطق عن الهواء وعلمت بصحة هذا الكلام هل حملته هذا الهم أن يذكر اسمك في السماء ثم صريحا فما أجمل الصراحة هل في يوم جلست تفكر تقول كيف أصل إلى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعل لي من تذكرهم في سمائك إنك تحبهم هل تذكر في من عظمه سبحانه ولقفه وكرمه بهذه المخلوقات معاشر النطف الذين كانوا تراب أعطاهم فرصة أن يصلون إلى هذه المنزلة وأعطانا نماذج وها أنا أذكر لكم من النماذج شباب صغار ما كانوا أنبياء ولا كانوا رسل ولا كانوا ملائكة شباب صغار أصحاب الكهف لما حملوا هذا الهم وتنجلج في قلوبهم هم أن يذكر الله أسماءهم وأن يحبهم يقول ابن كثير أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم ملوك الروم فكانوا بحليهم شباب يسكنون القصور متى ما أراد أي شيء يطلب ومتى ما طلب يمثل أمامه كل ما طلب نساء خمور زينة غناء كل ما يطلبه يجد فرش ممهدة ونمارق فلما كان في يوم من أيام عيدهم وخرجوا هؤلاء الشباب مترفين فرأوا الناس هذا يسوف ما شاه ويذبحها لذلك الصنم والآخر يبكي يدعو ذلك الصنم الآخر والثالث الأبعد هناك يتملق ويدعو راجيا هذا الصنم فنظروا إلى السماء مزينة بالكواكب ما لها من فطور من الذي رفعها نظروا إلى الجبال قد نصبت من الذي نصبها نظره إلى الأرض من الذي بسطها قالوا والله ما هؤلاء بأحق بالعبادة من خالق الأرض والسماء فخرج أحدهم غاضب ثم نام تحت ظل شجرة فإذا بالآخر يأتي والثالث والرابع حتى كانوا سبعة وقال ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من قليل رضي الله عنه هم سبعة وثامن من قال فلما استيقظ إذا به ينظر ستة شباب بجانبه فأحس بالخوف والوجه فإذا بالثاني يقوم والثالث يقوم لا يعرفون بعضهم فقال واحد بالله ما أخرجكم إلا الله فليبع كل منكم بسره قال أحدهم تجرأ وقال والله أنا رأيت قومنا يذبحون لمن لا يستحق الذبح له ويدعون من لا يستحق الدعاء ويتملكون ويدعون ويبكون عند من لا يستحق البكاء والدعاء فرجعوا فلما وشي بهم إلى الملك إذا به يأمر بالجلادين وإذا به هؤلاء الفتية لك أن تتخيل فتية صغار يدخلون على هذا الملك تخيل في قصره والجلادون أول ما دخل الباب إذا بالجلادون والصياط والسياف وهو يسألهم يريد أن يخوفهم ويدف الرأي في قلوبهم ما خطبكم هل صبأتم فإذا به يردون يعلمون أن ان قد يكون هذه هذا آل الرد وهذه الاجابه نهاية حياته يعلمون ان ما عند الله خير وابقى ما هو الرد وما هي الاجابه فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لا قلنا اذا شطط تخوفنا بجلادين إن شئت تقتلنا اقتلنا يلمنا سبحانه من خلقنا ويجازينا خير الجزاء ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا فأمر بالزينة ونزعت منهم ما في قصور بعد اليوم ولا في حلي ولا فيه رخاء ولا متعة ما ضرهم ذلك ما دام حب الله في قلوبهم ما دام الهدف أن يحبنا رب الأرض والسماء لا ضيط انزع ما تنزع فما عند الله خير وأبقى ثم أمهلهم وأجلهم وأنظرهم إلى مهلهم حيث يرجعون في هذه المهلة هربوا بالله تصور معي واستشعر معي هذا النوع خرجوا الآن صحراء طاحلة ماذا تركوا؟ تركوا أهلوها وتركوا القصور والعيش الرغيب والفرش ممهدة والإخوان والأصدقاء لماذا كلها لوجه الله ما أحد أمرك أن تترك أهلك لأن الناس يقول لنا والله ما أقدر أترك أصدقائي فيفضل أصدقاء حل الله عز وجل وهو لا يدري يعرف إذا بلغت الحقوم هناك أنه فرق فإذا بهم يخرجون تخيل حالهم يلتفتون عن اليمين وإذا بالجبال الصمت الشمس محرقة يلتفتون جهة الشمال إذا بصحوات قاحلة وجفاف فتية ما معهم معين من الأرض ولا معهم غذاء ولا وجبة واحدة ولا ما لما رأوا ضعفهم. رفعوا الرؤوس إلى السماء ورفعوا الأيدي وهم في حالة رعب يعلمون مصيرهم إذا اكتشف أمرهم فرفعوا الأيدي ربنا ربنا ربنا لا نملك شيء لكن والله لا نريد إلا رضاك وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما نعرف أين نذهب ولا معنى وجبة نأكلها يا رب لكن والله لو عمرتنا مئات سنين لا نعبد إلا أنه اطلع الله عز وجل على القلوب فإذا بها امتلأ التفيض حبا لله وصدق وتقوى انظر قد الله عز وجل لما رأى القلوب صادقة معه ربط عليها ماذا قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ركز مع الكلمات هذه مفردات القرآن ليست عبد إذ قاموا فقالوا ما قال الله عز وجل إذ قالوا فقاموا هنا فائدة وحكمة عظيمة قاموا وتركوا مكان المعاصي ومكان ما يغذب الله عز وجل وفعلوا السبب ثم توجهوا إلى الله بعدها رفعوا أيديهم هل علموا ذلك السبب؟ ما هو جالس بيتهم يقول لا والله بيهدينا الله؟ أمورنا طيبة الحمد لله أحسن من غيرنا لا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا ماذا فعل الله عز وجل بهم الله يعد سبحانه بوعد وشرط في كل ايه فيها شرط ووعد مثال الله عز وجل يقول ومن يتق الله هذا شرط يجعل له مخرجا هذا وعد حقق الشرط خذ الوعد ومن يتوكل على الله شرق فهو حسبه وعد حقق الشرق خذ الوعد إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤسنين هل حققوا شروطهم اتقوا فخرجوا وجعلوا بينهم بين عذاب الله وقايا لترك المنكرات وفعل الطاعات توجها من الله صبروا لا غذا ولا أموال خسر الدنيا لا ضيف توكلوا على الله هل حقق لهم الوعود أو لا ومن أصدق من الله قيلا إن الله لا يخلف النعام وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُرُوا إِلَى الْكَهْفِ ما هو قصر لكن كهف والله يحب أهله خير من ملايين قصور والله غاضب على أهلها يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ويهيئ لكم من أمركم مرفضا الآن نجح في الاختبار انظر الوعود ماذا فعلت فيهم الرحمة التي نشرها الله في هذا الكهف هل تستطيع أن تدخل الكهف أنت وزملائك ظلاما ادخل الكهف في النهار ظلاما ما تستطيع أن ترى إلا بمصباح أو بسراج وتخاف وأن تدخل ترتقب إما أفعى وإلا عقرب وهوام هذا الكهف مختلف لما نشر الله فيه الرحمة أختلف صار هذا الكهف يهتم فيه من قبل الكواكب ومن قبل الأرض نفسها أكثر من الأرض لأن فيه شباب صغار يحبهم خالقا تعرف الشمس كم يقول علماء الفلك بحجمها؟ قال علماء الفلك أن الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة هذه الشمس بكبرها لما أحب الله هذه الفتية هي ما تملك إلا أن تحبه انظر ماذا قال الله فما أعظمه وترى الشمس يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا كل من يقرأ القرآن وترى الشمس إذا طلعت ما تأبه في الأرض بكواكبها وبقاراتها وبمحيطاتها وببحارها ما تأبه في الأرض ما يهمها من فراء أرضية كلها لهذا الكامل تزاور عن عن إيش؟ عن الفراء أرضية؟ لا تزاور عن كهفهم ذات اليمين زيارة حتى تعطيهم الأشعة التي يحتاجونها بدون أذى ما؟ تطيل الوقت والزمن عليهم حتى لا تؤذي أجسامهم تكفلت الشمس أن تدخل هذه الأشعخ إلى جوف هذا الغار وهذا الكهف من بين كهوف الدنيا كلها ليه؟ لأن الله يحبهم إخوتي كم لبثوا في الكهف؟ ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا متساء ثلاثمائة وتسع سنين لو عاشوا أسبوع من يبي أكلهم ما معهم وجبة وحدة وجبة وحدة أرعبت قلوبهم قالوا وليتلطف فليأتكم برزق منه وجبة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم لو شافوه وهو يشتري الأكل لنا يرجموكم أشنع أنواع القتلة لو عاشوا أسبوع من بأكله لكن لأنه يحبهم ما يريدهم أن يخافون أول ما رأى قلوب وجلة قال فضربنا على آذانهم في الكهب سنين عددا سبحانك ما أعلمك عندنا مريض في المستشفى توفي عليها رحمة الله رأيته قبل شهر يا جلس عندنا في المستشفى شهر والله من كثر الأستلقاء على الأرض تموت الخلايا تتحول إلى صديدة عزكم الله فيتصاقر الجد الممرضات يقلبونه كل ساعتين بجداول معينة دقيقة كل ساعتين يقلب ومع ذلك والله إن الرأس قد حفر حفرة في الرأس الطبقة الخارجية أزيلة تماماً صغرة على المخدة والوسادة طيب هؤلاء هذا شهر نص حفر رأسه وجسمه 329 سنين هذا على مفارش من اسفنج لينة ناعمة تغير لها الفرش والوسائد في كل يوم هؤلاء على حصة وتراب ثلاثمية وتسع سنين ما قالهم ما حفرت اجسادهم ونقلبهم حتى رتب لا اجساده ذات اليمين وذات الشمال لما لم تأكل الأرض أجزادهم. لماذا لما استيقظوا ما لاحظ أحد في الآخر أي تغير قالوا كم لبثنا قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم ما في تغير ها هو الله إذا أنجز وعده ولمن يحبه سبحانه أرض تحبهم سماء تحبهم شمس تحبهم وكل ما في الكون يحبك إذا أحبت الله عز وجل فهل حملت هذا الأمر؟ ثلاثمائة سنوات هل صام واحد فيهم يوم؟ اثنين أو خميس أو أي يوم؟ هل في واحد منهم سجد لله سجدة؟ هل في واحد منهم خام في الليل أو هل في واحد منهم قال استغفر الله؟ لا إله إلا الله لا لأن الله لا يحتاج هذه العبادة هي صدق واختبار إذا اجتلت هذا الاختبار تهنأ في الدنيا وفي الآخرة لكن أين من ينجح في هذا الاختبار أخي لا يغرك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين وقلة الناجين ولو أعجبك كثرة الخبيث ولا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وها هو الله كم من المتقين طيب هم الآن هل يعلمون أن الله كان يقلبهم ذات اليمين هم يدرون أن الله كان يقلبهم هم كانوا يدرون أن الشمس سأتي حتى توصل لهم الأشعة وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال هم يدرون أنهم كانوا أحباب الله ما يدرون وكم من متقي بيننا يذهب ويأتي لا يدري الله عز وجل يرد عنه المكائد وهو لا يعلم فهل حملت الهم؟ هل سمعت هذه الآية وتذلبرتها؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ما أعظم القائل يقول كذبوا عبدنا حبيبنا وقالوا مجنون وازدجر دعاهم ألف سنة إلا خمسين عام وما توقف إلا لما قال لها الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يدعوهم بالكلام يضعون الأصابع في الآذان طيب أصبع واحد يكفي يضعون الأصابع كله يدعوهم بالوسائل المرئية يستغشون ثيابهم يدعوهم بالليل والنخار ثم صار يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأهم من قومه سخروا منه يا نوح أنس نبي والحين نجار فيسخرون منه ويقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فتوف تعلمون من يأتيه عذاب من يخزيه عليه عذاب اشتد وجاءوا عنده وقالوا أنت بجنود وزجروه طاق صدر نوح وقفل وغبن ماذا يفعل نوح له علم أن له حبيب حبيبا عظيم مستوى على عرصه اثتواء يريق بجلاله هو سلطانه وأنه لو رفع اليدين والعين وبالقلب دعاه لن يرده ماذا قال نوح وهو العبد الضعيف بين هذه القارات لا يرى بالعن مجردة وهذه المحيطات وهذه المدن والبحار عبد ضعيف يراه الله عز وجل وهو يرفع يديه إلى الله عز وجل فيصف لنا الله ذلك المشهد وكأننا نراه نوح واقف فدا ربه ماذا قال إني مغلوب أنا مغلوب يا رب إني مغلوب فانتصر دعا نوع والأرض ساكنة والسماوات ساكنة فإذا بالجبار يُطْبِقُ الأوامر كلام البطر لأن أغلى من الأرض وأغلى من السماء ففتحنا أبواب السماء سبحان كما أعظم ففتحنا أبواب السماء منها لأجل عيون لوح وفجرنا الأرض سبحانه ما قال فجرنا عيون الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقلنا على أمر خد قدر سبحانه ما أعظم قال المفسرون ما زالت المياه مفتحة الأطواب من السماء تخر وتنهمر والأرض تنبسط مفجرة بالمياه ستة أشهر ثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر ثلاث كلمات تغير موادين الأرض والسماوات ووالله الذي لا إله إلا هو لو حملت الهم لأحبك الله ولو أحبك ها هو الحديث أصله في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتكملة الحديث عند الإمام أحمد في مسنده حينما يقول ربنا عز وجل من عادا لوليا إعلان لكل ملك وكل عبد وكل صغير وكل كبير وكل عزيز وكل عقير أنه من عادا لوليا من عاد إنسان أو إنسانة أحبه فقد آذنته بالحرم يحارب نوت البطس الشديد الفعال لما يريد سبحانه ماذا قال في نهاية الحديث قال ولئن سألني صحيح أبثليه لكن أرزقه الصبر معه لكن إذا وصل مرحلة مثل ما وصل نوع يوم لا يستطيع أن يصبر ورفع يديه ما تنزل والذي نفسي بيده إلا وقد أجيب ولئن سألني لأعطي لا الله هذا وهذه سنته سبحانه فهل حملت هل بكيت تقول يا رب اللهم اجعلني من من يحبهم ويحبون هل رآك الجبار وأنت تمرغ الجبينة في التراب تقول لا إله إلا أنت اللهم ارزقني حبك من عادا لي وليان فقد آذنته بالحر يأتي وهذه القصة يرويها لنا هبار بن الأسود يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وهو واقف ويأتي عتيبة بن أبي لهب وأبوه أبو لهب عليهم من الله ما يستحقون عليهم لعائله تترى فيقول عتيبة وهم كانوا في سفر من الشام يقول حبار قال عتيبة بن أبي لهب لأذين رسول الله قبل أن أذهب أنا بآدي محملة الذي ادعى أنه رسول أنا بروح هذه في دينه فأتى إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أرأيتك هذا الذي تزعم أنه ينزل عليك أنا كافر به وبك وصار يسب في محمد عليه الصلاة والسلام ورسولنا الحبيب لا يرد عليه كلمة لما انتهى من كلامه إذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم من ينتصر له ويعلم كيف ينتصر من هذا الحقير فإذا كم محمد عليه الصلاة والسلام رافع يديه إلى ورفع رأسه قال اللهم اللهم سلط عليه كبا من كلاب صعد في الدعوة إلى السماء فذهب عتيبة فقال لأبيه قال ما الخطب قال قلت له هكذا وكذا وقال ليه رفع يديه إلى سماه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. رجف قلب أبو نهب لأنه يعلم معنى أن تخرج كلمات من محمد إلى ربه هو يعلم فرجف قلبه أما هذا المغفل فلا يعلم فما زال قلبه يرجف على ابنه وقال لا آمن دعوة محمد على عتيبه فلما كانوا في الطريق نزلوا بقرب صومعة راهب فأتاهم هذا الراهب قال يا معشر العرب أجننتم ما الذي أتى بكم في هذا المكان ألا تعلمون أن الأسود تسرح في هذه الأماكن كما تسرح الضباء زاد خوف أبو الأهب فاجتمع بالقوم قال أما إنه من حقي عليكم وأنا أكبركم سنة وإني لا آمن دعوة محمد على ابن عتيبة فاجمعوا أمتعتكم وضعوا بعضها فوق بعض ثم جعلوا ابني عتيبة ينام فوقها فإني لا آمن أن تصيبهم دعوة فجمع القوم امتثلوا الأمر جمعوا الأمتعة بعضها فوق بعض حتى صارت فرتفاع عال فحملوا عتيبة على أكتافهم حتى بلغ في الأعلى وناموا يقول هبار بن الأسود فلما نام القوم ورقدوا لم أنم ما الخط الدعوة صعدت الملك الجبار إذا به يأمر جندي من هؤلاء الجنود الذين يسرحون فيأمر جنديا من جنوده فينطلق ما بين الأسود أسد فيقول هبار بن حتى أقبل علي أسد والله لم ترميه يقول فصار يشم الحوم واحدا واحدا من أعلى الرأس إلى أهمس القدمين ثم يعود ثم يهدل إلى الآخر فيشمه من أعلى رأسه إلى أهمس قدمين حتى بلغني فقلت فين فين أسلحة لفت يا, يا هبار يقول فلما كان وجهه عند أذني وهو يشم رأسي قلت هلكت ثم نزل إلى قدمي ثم رجع عنه ثم صار يركب حتى بلغ عند الأمتعة ثم رفع رأسه إلى الآخر ثم تحفز فوسب وعجبت من جسمه كيف يحمد يقول وأنا أنظر إليه وهو يشم رأس عتيبة ثم شم بطنه ثم شم قدميه ثم رجع إلى رأس عتيبة ففضل ثم نزل وقاب وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب لا إله إلا الله فهل حملت الأهم؟ يرضي محمد بن المنكدر يقول خرج الناس يستسقون في المدينة كل أهل المدينة خرجوا في الصباح لما أصابهم من وجف الضرع وجاع الأطفال خرجوا ليستسقون ويستغيثون الله عز وجل اللهم يا غيث أغفناه ولا قطرة تنزل إلى السماء قال فلما جن الليل وأنا لي سارية وأنا في سارية لي عند المسجد أصلي إليها والدنيا ظلام فإذا برجل يدخل أشعث أغبر تعلوه صفرة قال فدخل فالتفت في المسجد يمين والتفت شمالا فلم يرى أحد قال ثم اعتدل قائما فكبر ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع صلى ركعتين ثم سلم ثم نزل ضعطأ بالرأس قليلا ثم رفعه إلى السماء قال يا رب ربا إن القوم استغاثوك إن أهل المدينة استغاثوك اليوم ولم تغثوا اللهم إني اللهم إني أقسم عليك أن تنزل الغيب اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر قال فقلت أجن هذا؟ أهو مجنون كيف يتجرأ على الله يقول والله ما أنزل يديه إلا وجبار يأمر الصحاب وينشي والصحاب الثقال وتجمعت السحب في السماء وأنزل يديه المطر ينزل والدموع تنزل وهو يقول رباه رباه من أنا من أنا حتى تستجيب لي ثم قام يصلي حتى حتى خاف أن يطلع عليه الفجر فأوتر ثم وصل الصبح وعاد إلى بيته فتبعتم يقول فلما كان في اليوم الثاني واليوم الثالث وإذا به يهتي ويصلي حتى الفجر قال ثم لما كنا في اليوم الثالث أتيتم فإذا به رجل وزير أو ملك أو أمير فإذا به إذ كافي يصلح الأحذية والخف يصلح أحذية البشر ويحبه من خلق كل شيء بقدر سبحانه فأول ما رآني يقول محمد المنكدر قال مرحبا يا أبا عبد الله السلام عليك هل تريد أن أصلح لك خف أو حذاء فقلت لا فجلست بجانبه قلت أنا صاحبك البارحة الأولى قال متى قال يوم يستغيث الناس فما يغاثون ثم أقسمت على الله فأقاذ الله العباد بسببك قال فانقبضت عيناه وانقبض وجهه وضاق صدره ثم حمل الأجلود التي عنده ودخل البيت يقول فلما ذهبت قلت أعود إليه بعد ساعات فلما رجعت إلى بجيرانه عند بابه قالوا ما لفعلت يا محمد المنكذر في هذا الرجل والله أنا أدبرت جمع أوعية وجمع القرب وجمع الجلود والأحذية على ظهره ثم قرت قال ما تركت بيتا في المدينة إلا طلبته فيه ولم أجد هل رأيت ماذا يفعل الله بأحبابه يدعون أهل المدينة ما يستجاب لهم يدعوهم ما الذي بينه بين الله وما الذي بينك وبين الله هل في حياتك فكرت بين عاقة بينك وبين الله عز وجل لا يغرق كثرة الناس معك إذا تركنا الناس تغير الاخلاص جفت مدامعنا تبخر الإحساس إذا تجن الليل تاقت نفوسه إلى لقاء الله يحكي سجود سل الأراضي من من بل تربتها في ظلمة الأسحار من صاغ لذة كيف يكون الدمع سر سعادتهم كيف يكون الدمع سر سعادتهم وغيرهم يضحك والضنك يأسرهم ما هي علاقتك مع الله كيف أنفي خلواتك وكيف فيه إذا غدت عنكم يا أيها الذين آمنوا وتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقول يحبهم أمثال مصعد بن عمير وأمثال بلال بن رضاح وأمثال السعد بن معان يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين كيف حالك مع أغدك وهم أولى عليك من المؤمنين وإلا عديد عليهم دليل الأعداء اسمع هذا الإعلام أخي يا أيها الناس أنتم أنتم الفقراء الله هو الغلي الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يأتي بأمثال عمر بن خطاب وأبو بكر من يستحقون أن يبشرون بجناس فهل لنا من رجعه؟ وهل لنا من أن نتشرف بأن نكون مع القليل الذين إذا نفخ في الصور؟ وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذا بهؤلاء القليل يحجبهم الله عن هذه النار لا يسمعون حسيسها يظلهم في ظل تكريم يأتون كالوفود يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وخدا ليس مثله مفت لا كالوفود وفود على الرحمن الكريم سبحانه يظلهم في ظله أسأل الله يجعلني وإياكم منهم ما الذي فعله أصحاب الكهف حتى يحبهم رب السماوات والأرض ويصخر لهم الشمس الأرض تحبهم ما تأكلهم يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى ويذكرهم ويخلد ذكرهم ويرغبنا على قراءة هذه الصورة كل أسبوع ما الذي فعل حتى يصلوا إلى هذه المرحلة هي صدق وتقوى قليل الطبر ساعة أحد أقاربي كهل قال لي قصة قبل مدة يقول كنا في الحج يقول فلما بلغنا منطقة قبيل مكة استرحنا قليلاً وأعددنا الطعام فإذا بنا ننظر إلى شجرة هنا فإذا برجل قد انطوى من باكستان قد انطوى في حجره مصحف يتلوه لونه شاحب أشعث أخبر ما معه إلا قربه من الماء يقول سألناه متعجبين من حالته ما الذي أتابك لوحدك نحن من داخل المملكة ولا نأتي لوحدي. كيف تأتي من باكستان يقول فبكى ثم صار يتكلم كلام مكسر يقول كنت أنا وصاحبي أنا ما كنت وحدي كنت أنا وصاحب ومعنا حمار يقول بينما كنا في الطريق إذ هجم علينا قطاع طريق فقالوا هاتوا معكم قال فشد معهم صاحبي وأبى أن يعطيهم فجرواه فحاول أن ينزع يديه منهم فإذا بأحدهم بسلاحه يطلق عليه النار فيموت قال ثم أخذوا ما معا فلما رأيت أني هالك إن لم ما معي أعطيتهم كل ما من ما بقي معي إلا قربة أخذوا الحمار وأخذوا المال الذي معنا وهو قليل وصاحبي قد فارق الحياة قال فمشيت والله لا أعلم الطريق يقول فبينما أنا أمشي إذا بالشمس قد اشتد دوهجها وحرارتها ولهيبها ولهيب الصحراء يقول فإذا بالحلق قد جفت يبزت اللهام يقول والله أيقنت أني ميت لا محالة فجلست وتربعت ونشرت المصحر إخوتي والله بالحرف الواحد يقول يقول هذا بالحرف الواحد يقول رفيق ما في مويه ما في اكل ما في لكن قران فيه والله فيه ثم رفع يديه قال ربي لازم مويه انا اموت ربي لازم مويه لازم مويه فاذا به ما اعظم ينشئ السحب فتنطل على رأسه فيملأ في القربة ويبكي من الفرح كم من ضعيف متضعف كما قال عليه الصلاة والسلام ذو طمرين لو أقسم على الله لا أضره. هذا يقسم لا تختلف عليه اللغات سبحانه يقول ربي لا ذنبها ما أرحمه كم من ضعيف المتضعف دي طمرين لو أقسم على الله لا أبره وفي لفظ يدفع من على الأبواب لو أقسم على الله لا أبره الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه إخوتي علنا نخطم وقد أطلنا بهذه القصة من أحباب الله عز وجل رواها عبد الله بن مبارك علي رحمة الله يقول كان من أصحابنا رجل مجدهد في العبادة إذا جلس الناس قاموا وإذا أفطروا صام وإذا نام وإذا فيه يصلي ويتهجد في الأنام قال فلما اسمه سعيد ابن مينا قال فقال له صاحبه لعلنا غدا نلقى العدو فتضرب الأعناق وأنت ما استرحت علك تنام لو قليل تستريح قال فدخل الخيمة وهذا الذي يرى القصة يقول وأنا واقف عند باب الخيمة يقول بينما أنا كنت أراجع القرآن إذا بأسمع أصوات داخل الخيمة تعجلت ما فيه إلا سعيد يقول فلما دخلت إليه فزع فإذا به وهو نائمه يبكي تاره ثم يضحك تاره ثم يمد ليه ويرجعها ثم يقول لا لا أهلي ثم استيقظ والتفت عن الامين ثم قال أهلي أهلي يقول فاحتضنته وهدأته فلما هدأ قال أين أنا قلت لا بأس عليك أنتك الخير خير قال إني رأيتك يا سعيد في المنام بكيت ثم ضحفت ثم حرقت اليد أبتلتها ثم قبرتها قال هل رآني أحد معك هل رآني أحد غيرك قال لا والله قال الحمد لله قال وما ذلك يا سعيد قال اكتمها علي قال أسألك بالله أن تخبرني ما الذي رأيك قال إني رأيت أن القيامة قامت رأيت أن القيامة قامت وحشر الناس حفاء عراه وحشرت أنا معهم للعرض إلى مالك يوم الدين وبينما كان الناس يموجون أتياني رجلان فقال عن سعيس قلت نعم قال تعال معنا حتى نري كرامة الله لك وأنه تقبل دعائك قال فحملوني على نجب ليست كنجبكم هذه قال فارتحل بي حتى إذا بلغنا قصر ففتحت أبواب القصر وإذا به جوالي لا أستطيع وصفهم وإذا بهن يقل بصوت واحد جاء حبيب الله جاء ولي الله يستبشرون يقول فلما دخلت أدخلوني غرفة لا كالغرف فإذا بها امرأة ليست كالنساء والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حليها أم سريضها فقالت لي سعيد مرحبا لك يا ولي الله فقلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى قال فلما حدثتني هضع قلبي لها ورق قلبي لها فمددت يدي لها فأرسلت يدها وكفت يدي وأرجعتها بلد قالت ليس الآن فيك نفس الحياة قال فقلت كلا لا أريد أن أرجع قالت فيك نفس الحياة وبعد ثلاثة أيام إن شاء الله قال لا أريد أن أرجع ذلك قدر أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا قال ثم استيقظت يقول سعيد وما أن انتهت هذه الرؤية حلا بصوت يا خيل الله أركبي يا خيل الله أركبي يقول فركبنا فلما اصطف الجيشان وإذا بأول من ينطلق صعيد يقول كان يدود بنفسه وينقي بنفسه على العدو فكان حديث المجال في ذلك اليوم حتى رجع فلما كان في اليوم الثاني وإذا به ينقي نفسه على الأعداء ويدود عن المسلمين قال فلما كان في اليوم الثالث قال سعيد والله لا أتركه لأتبع حتى أرسل خرعيه يقول فتبعته فوالله أعجزني وأتعبني وأنهكني كيف هو بنفسه بين الناس حتى قبيل الغروب إذا بسهم يأتي فيدخل في عنقه ويخرج من الجهة الأخرى قال فسحبته والدماء تنزل قال بين حجارة المنجنيه ثم صحت في الناس يا أيها الناس تعالوا واسمعوا قصته قال فنظر إليه ثم عض على, شفاه عض على الشفاه ثم ابتسم وقال أشفد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ابتسم وخرج ثمه فقلت هنيئا لمن تتفضل عندهم في هذه الليلة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجنة أخي هل حملت الهم ابدأ من الآن عل العظيم الذي يسمع كلامنا الآن ويرى مكاننا ويعلم ما في قلبك علهم أن ينظر إلى هذا القلب فيجد فيه صدقا وتوجها إليه فيقبله ويذكر اسمه في من عنده اللهم لا تحرمنا قدرك يا أخي والله طعبا الآن أنا أعرض عليك عروب والله غني عني وغني عنك يا أيها الناس وأنتم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا يحتاجك والله خزائن السماوات والأرض ما توقفت تنتظر توبتك لكن أنت وأنا لابد أن نرأب بأنفسنا يعني لا تغفل حتى تموت فكر عشر دقائق وضعك وبعدها إذا أردت أن تعود إلى سباتك فأردت الآن أعرض عليكم عروب إخوان لنا الآن ما يملكون هذه العروب أخي العام الماضي في عمره 26 الآن ما يملك هذا العرض عليه رحمة الله ومات المسلمين عندك عرض ما دمت فوق الأرض والله عنده اللي يقول كل يا عبادي يحبكم يا اخوان والله ما خلقنا مسلمون الا يريد منا الخير كما يا عبادي الذين اسرفوا على الله قسم يعني عندهم بده دخلها النار لكن ذا إن كنت صادق يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا علم نقصد طيب رفن ويك الآن علم أنك ترحم وتستر عليه وتغفر لي ذنوبي ما هي خطوة قادمة الآية هي تبيحة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني تب حراص أنب من قبل أن يأتيكم لا ناب ثم لا تنصرون والله لن ينفعك كل من أذى طيب يا ربي أنا صدقت والله أريد أن أتوب ومن هذه الأولى الخطوة الثانيه يا رب الايه واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم يشرح صدرك ما نشوف اناس يا اخواني قافه من هنا لكن صدره ضايق والاخر في الجهه المقابله تجد الساجد دمعات تنزل لكن الصدر منشرح لان هذا تبع احسن ما انزل عليه وهذا ومن اعرض عن ذكري خذ 21 ألف أمريكي وأمريكية أمام عينك ليس نفسهم من خيال سنة واحدة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة طرب السمع بأنواع الغنو ثم ضاق الصدر وتعاط الخمر فاستراح وراح يعدث في النساء مل من دنياه قرر وانتحر يحسب المسكين راحته النمان جاهل بالنحن وبضيق القفر ذا وربي ما استعالك في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر لو يشاء الله ما أسمعت حرف لو يشاء الله ما أسمعت حرف لا ولا أبصرت بالعينين شرف لكن الجبار أعطاك الخيار وهذه الدنيا امتحان لا مقر انظروا للناس يا من حولهم حين ينزل ربنا وقت السحر ذا يقول الأرض يبكي ساجدا وذا يعيد بكل ذنب منذجا ذا من الآلام ساهر سقنه وذا بنعم الله ما صلي الفجر لن تضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ليش كل شيء جربه حتى تجد الواحد يضرب قبلة الهروين يموت في حمام في دورة الميان لك ما يغير هداية فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم خمرا مستنفرة خرت من خصورة جذب الهداية يشرح الله صدركم وهو غنيا عنك لأن صعبة والله يا أخوان يصير حالة نطفع شفوق عشان نأصي الله عز وجل وتحد هل بتكرم وأنت ما أخذت الله لا والذي نفسي بي من لا يقدر الله لا يقدر الله ومن أراد الآخرة كلنا أكمل الآية وسعى لها سعيا وهو مؤمن واشتعيا له كما سعى لها أصحاب الكهو سعى لها نوحة سعى لها من سعى والله إذا أحبك الله ما المانع أن يكبك الله عيون وأطار سمع أعطاك أي بي أعطاك ملايين من البشر ما عندهم كلا غسل لك كلا ما المانع أن تشكره في حبك الدنيا قليلة قد يكون باقي ثمان أيام ثمان ساعات لكن إذا غيرت الثمان ساعات يغير لك الجبار يشرح صدرك تأتيه شبر يأتيك براعة تاتي تمشي يا اخي وهو غني عن كالملائكه يسبحون الليل والنهار لا يكل لكن من لطفه سبحان مجرد حقيما تبدو روحك الحلقوم تسحب عنك صلاحيات كل لا تثن ولا تنيم ولا تتبع احسن ما عند ال اليك الان لو تبكي دمعه كبر راس الذباب والله قد يغفر الله لك الذنوب كلها ويبني لك قصر في البردوز مع دمعه تبكيها الان ما دمت فوق الأرض والله غدا تكون تحت الأرض والله تبكي بدم لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا هم على أطلاله اللهم اجعلنا أبقر الناس إليك أغناهم بك اللهم اجعلنا أضعف خلقك إليك أقواهم بك اللهم اجعلنا أذل الخلق إليك أعزهم بك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريده اللهم إنا نسألك حبك ونسألك حب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا لمن قلت فيهم يحبهم ويحبون اللهم اجعلنا لمن يصبر هذه الساعة فيفوز سر في جناتك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم لا تذر مجاهداً على أرضك أنت رأيته تارك الأهله وأبنائه خارجاً بماله وبنفسه يريد رضاك إلا نصرته يا رب الأرباء اللهم انصره فوق كل أرض اللهم انصرهم فوق كل أرض وانصرهم تحت كل سماء اللهم كلهم خير ناصر يوم قل من المسلمين ومن الناصر اللهم كلهم خير معين يوم قلت من الدعاء والإعانة اللهم لا إله إلا أن تجمعني في إخوتي يا ربي وأهلنا في